Bismillah.

są wą

I'm

Hol vu es

Look okay.

لفضيله الدكتور

of

117. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك

Zalatło, to

يا أهلي وإن لا صادقون وما

ولا تحزنها

الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا ويوم نحشون.